تذرف دموعي سكايا بنت ذا ذكرت الممات واكتمل عبرات ما دين الحنايا والظلوم تذرف دموعي سكايا بنت ذا ذكرت الممات واكتمل عبرات ما بين الحنايا والظلو واستعيد العمر لحظة كيف قضيت الحياة يا ترى عمري قضيته بين سجدات وخشو ضمت القابر هبتني. لا تفكاري شتاء لفظة فاشره باتني كيف لحظات الضيوع ومات القبر رهبتني اي اي اي اي اي اي خلت أفكاري شتاعت ولفظ تنفاس رعبتني كيف لحظات الطلوع منزلي بايكون حفراب نطيات الفتاة حولي تراب فني فيه بيكون الوجود وارحلوا عن الحبايب واكبروا فيه العزا ولا بقى أحد معايا يضوي بقرب الشموع ما أبي منهم تعازي حجم راسي من الوفا ولا أبي حزن وتباكي تبكي أو تهلي للدوم ما أبي منهم تعازي حجم راسي من, حج من الوفا ولا أبي حزن وتباكي تهليل الدموع مطمعي منهم دعاوي تلهمي نفس الثباق صادق الدعوات تكفي من غدا حبل مقطوع صادق الدعوات تكفي من غدا حبل مقطوع Altyazı